يُنذِرُ رَقْمًا مَّنْ مَّا أُنذِرَ فَهُمْ غَافِلُونَ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 وسواء عليهم أَنْ ذرَّتَهُمْ أَمْ نَمْتُ ذرَّهُمْ لَا يُعْمِنُونَ إِنَّمَا تُذْرُ مَنْ التَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتِهِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ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 إليكم نرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم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 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَتَخْذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ إِنْ يُرْدَنِ مُوَحَّمٌ بِضُرْبِ اللَّهِ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْ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 وَمَا كُنَّ مُنزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, jään, لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لهم الليل نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العوجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُون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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواهم وتكلمنا عيدهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاؤنا طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فعلا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 إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُذّر من كان حياً ويحق القول على الكافرين أو لم يروا إن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن فهم لها مالكون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 كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلناكم من الشجر الأخضر نارا min جعلناكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون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 Subhan الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون